بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأحبة في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما زلنا نتابع كلامنا في كتاب الشفاء القاضي عياذ رحمه الله تعالى في الباب الأول من القسم الأول الذي يذكر فيه الإمام القاضي يا رحمه الله وتعالى الآيات القرآنية التي تتحدث عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وعن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى لأن اللي بغي يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه من خلال القرآن الكريم من خلال موقف القرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف الفصل السادس فيما ورد من قوله تعالى في جهته صلى الله عليه وسلم مورد الشفقة والإكرام يعني في هذا الفصل أيد المؤلف رحمه الله تعالى الآيات القرآنية التي وردت مورد مورد الشفقة والإكرام لنبي صلى الله عليه وسلم يعني الآيات لكذب النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لعلك باغع نفسك ألا يكون مؤمنين الى غير ذلك من الآيات يعني الآيات لك النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يهلك نفسه بالهم والغم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مهموما بالدعوة كان مهموما بهم الدعوة وبهم هذا الدين كيف يبلغه للناس والناس يرفضون دعوته والناس يقابلونه بالعداء والناس يقابلونه بالسخرية والناس يتهمونه بالكذب ويتهمونه بالسحر ويتهمونه بكذا وكذا من الامور المعروفه فكان النبي صلى الله عليه وسلم مهموما من هذه الناحيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهمه امر هؤلاء كيف يعود بهم الى الله سبحانه وتعالى هم الامه هو الهم الثقيل بالنسبه للرسول صلى الله عليه وعلى اله فاذب بالقران الكريم يسليه فاذا بالقران الكريم يقول له ما أنزلنا عليك القرآن ليزشقان؟ يقول له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين؟ يقول له ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك يعني هذا الشيء تكرر. يعني كلما جاء قوما في كلما جاء قوما نبيهم إلا وقالوا زاهرون أو مجنون. يتهمهم بالسحر وإما بالجنون وإما بي بالكذب وإما بكذا وكذا. فالقران الكريم يعني معرضا عنهم وموبخا لهم اتواصوا به بل هم قوم طاغون اتواصوا به اي هل كانوا يتواصون بهذه الاوصاف هل كانت الأقوام يوصي بعضها بعضا بان تتهم نبيها بهذه الصفات بصفة السحر وبصفة الجنون وبصفة الكذب لا لم يكن هناك تواصل ولكن كان هناك طغيان بل هم قوم أي بل هم منحرفون عن جد الصواب فكانوا يتواردون هذا المورد المهلك مورد الاتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالكذب مورد الاتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر والجنون قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قيل طه اسم من اسمائه صلى الله عليه وسلم وقيل اسم من اسماء الله تعالى. وقيل معناه يا رجل عندما تشفق على شخص يقول يا رجل تريت يا رجل رويدا مهلا على رسلك. وقيل معناه يا إنسان. وقيل معناه وقيل هي حروف مقطعة لمعان يعلمها الله سبحانه وتعالى. يعني هذا هذا التأويلات وهذه تفسيرات لكلمة طه من قبل العلماء يعني اجتهادية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين فيها مراد الله عز وجل لا. الله سبحانه وتعالى لم يبين مراده فيها بمعنى أننا نقول في هذه الحروف المقطعة في طه وفي قاف وفي نون وفي ألف لام ميم وفي ألف لام ميم صاد وفي طاسيم ميم وفي كاف هي عن صاد نقول فيها الله أعلم بمراده في ذلك يعربه الله أعلم مراده في ذلك ومعناه الله على مراده في ذلك يعني موقعه من الجملة من قدرش نحدد أي موقعه من المعاني والكلام والسياق والأسلوب من قدرش أيضا نحدد العلماء يقولون هذه الحروف قصد الله عز وجل منها بعضهم يقول قصد الله عز وجل من ورائها أن يبين للناس لمشرك قريش والعرب جميعا ومصحاب الكلمة وأرباب البيان والبلاغة معروفون بالشعر معروفون بالنذر معروفون بالفصاحة قال لهم فصاحتكم وشعركم وعلمكم لا يعادوا أن يكون من هذه الحروف أليف لام مين طا ها طا سيم مين نون قاف صاد إلى خير بلغتكم هي مصوغة من قوالب هذه الحروف والقرآن الكريم مصوغ من قوالب هذه الحروف فلماذا أعجزكم القرآن الكريم أن بمثله إن كنتم صادقين يعني القرآن الكريم عربي بحروف عربية فلماذا عجز الناس عن أن ياتوا بمثله أو أن ياتوا بصورة من مثله أو أن ياتوا بحديث مثله فلماذا عجزوا مع أن, الحروف مع أن القرآن الكريم من حروفهم التي يستعملونها ومن العلماء أي من يبحث عن بعض التفسيرات والتأويلات لهذه الحروف من بينها كلمة طه هل هي؟ من حروف, من حروف المقطعة الطاء والها أي حروف المعجن المعروفة والله سبحانه وتعالى هو العالم بسرها والعالم بمرده في نزولها أم هي طاء هاء طاء الأرض يا رجل طاء الأرض برجلك يا رجل لأنها نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في قيام الليل حتى تورمت قدماه فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فورمت قدمه وقف على احدى رجليه ورفع الاخرى لتستريح. يقف على رجل واحدة. والاخرى كي يذهب باش ترتاح. ومن بعد كي يحطها ويهز الاخرى لطول القيان. ماشي بحالنا حنايا ايان. شحال ايش حال كان نقف قدام الله عز وجل. خمسة دقائق ثلاثة دقائق اربعة دقائق ومازال يقول هذا لها طول بنا. هيك. ليته سلم قبل ان. أن يحين وقت التسليم لا يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام نعم من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير، وذي الحاجة لا بد من مراعاة إحوال الناس وظروف, وظروف الناس ولكن أيضا لا يمع أن يكون هناك تخفيف مفريط تخفيف لحد التفريط في الحروف في قراءة الحروف التفريط في, في إتمام الركوع والسجود لا بد أن يكون الأمر وسطا وما كان وما دام الامر كان وسطا فانه مقبول من ان شاء الله سبحانه وتعالى فكان بس يقوم الليل كله فتورمت قدماه. يعني تشقت من جده من كثرة الوقوف فقال الله عز وجل له طا الارض برجلك يا رجل يا محمد يا انسان ضع رجلك فاننا ما انزلنا عليك القران لتشقى من الزين عليك هذا الخير اللي هو القران الكريم من أجل ان تتعب نفسك مزيان تقرا القران ولكن ما تقراش واحد القراءه المفرطه التي تجعلك تمل في يومي من الايام مع ان القران الكريم لا يمل لا يمل القرآن الكريم يمل لا لا يمل لا يمل خصوصا اذا وجد طريقه الى قلب الإنساني فانه لا يمله ابدا في مثل هذه الحاله يتعب ذلك القلب الكبير الجسد. فيكون الانسان متعبا من طول القيام. ومتعبا من طول الصهر. ومتعبا من طول القراءة. كما قال الشاعر وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها. لأجسام نفس عندك واحد القلب كبير. لابد أن يتعب جسدك. لأن هذا الجسد ستستخدمه من أجل بلوغ المراد. وبالتالي يتعب ويكد ذلك الجسم هذا موقع للنبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه كبيرا وكانت حلاوة القرآن الكريم يعني لا تفارق شفته صلى الله عليه وسلم كما لا تفارق روحه كما لا تفارق قلبه فكان ألذ الساعات بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هي الساعة التي يقرأ فيها القرآن الكريم فقال له القرآن الكريم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لتسعب نفسك بطول القيام قال الواسطي أراد يا طاهر يا هادي الواسطي أحد العلماء العلماء المسلمين العارفين بالله سبحانه وتعالى أراد أن يشتق من هذين الحرفين صفتين للرسول صلى الله عليه وسلم وهي صفة الطاهر أخذها من حرف ط. وهادي اخذها من حرفي الهاء طه يا طاهر يا هادي والنبي صلى الله عليه وسلم هو اطهر الناس على الاطلاق والنبي صلى الله عليه وسلم هو اهدى الناس على الإطلاق وأكثر هداية للناس هو هادي في نفسه وهادي لغيره صلى الله عليه وعلى وسلم يعني ها شوف العلماء كيف يجتهدوا يعني كي يجتهدوا اجتهادات لا تخرج عن السياق العام لمراضي الله عز وجل تقول له مثلا فين جبتي هذا يا طاهر يا راه النبي صلى الله الناس متفقون على أنه اظهر خلق الله عز وجل وقد أمر الله عز وجل بقول وتيابك فطهر وفسر الثياب هنا بالقلب اي وقلبك فطهر فاظهر الناس قلبا هو هم الرسول صلى الله عليه وسلم من جبت يا هذه وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هداه الله سبحانه وتعالى وهدا به هداه وجدك ضالا فهدا وهدا به وانك لا تهدي الى صراط مستقيم يعني كي يخدو هد المعاني من خلال القران نفسه ومن خلال سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل هو امر من الوطئ من الوطئ طاء وطئ يطاؤ فعل امر من وطئ يطاؤ طأ إذا كان الفعل في الحروف العلة في اللول وحروف العلة في الأخير وفقط الحرف الصحيح هو الوسط كيف فيه في فعل الأمر كيف يبقى فيه حرف واحد كما في وقى يقي من الوقايات وقاه يقيه قي وقهم السيئات وقنا عذاب النار وشى التوباء يشيه بمعنى زينه من الوشي وهو التزيين او اذا اردت ان تمره بتزيين تقول ماذا شي حرف واحد فكذلك ط حرف واحد بقي من وطئ هذا ايضا تاويل اخر ولها كنايه عن الارض ط ه اي دعي رجلك على على الارض ط الارض برجلك فلها كنايه عن ماذا عن الارض اي يعتمد على الارض بقدميك ولا تتعب نفسك بالاعتماد على قدم واحدة. وهو قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى نزلت آية فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلفه من السهاد والتعب وقيام الليل اخبر القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن وغير واحد عن القاضي أبي الوليد الباجي إجازة ومنصله نقلت قل قل قاضي ومنصلين قل قاضي يض نقل من كتاب الباجي من من سند الباجي حماس الله تعالى عليهم جميعا. قال ومن نصليه نقلت. قال حدثنا أبو درين الحافظ هذا أبو دريم ماشي أبو درين اللي كان عارف حنايا. شنو أبو درين اللي كان عارف؟ غفاري. أبو غفاري هذا صحابي جليل كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعاش مع الخلفاء الراشدين. ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن ابو هذا الذي قصده المؤلف في هذا السند هو ابو دارين الهروي ابو دارين الهروي احد رواه البخاري أحد الانسان الإنسان تقريبا عليه الاعتماد في روايه البخاري اليه انتهت روايه الكشميه وروايه السرخسي وروايه المستملي هذا الاقطاب الثلاثة الذين رواوا عن الفرابري و روا عن البخاري يعني سنده قريب قريب من الامام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا ابو ذرنا الحافظ اسمه عبد بن احمد الهاراوي كان يقول كان كي يقول واحد الكلام لو صحة الاجازه لا بطلت الرحله الاجازه لانك تكتب لشي واحد وتجيزه ان يتحدث بمروياتك وبكتبك هو ما يقبلش هذا قال لك تقرا هذا يعطيك الاجازه مش غير تجي يقولي الله يجازيك بخير اعطيني الاجازه واعطيك الاجازه يعني لو وصحت الاجازته لا بطلت الرحله شو واحد يكون في الشرق و لك الاجازه في الجوى في في الظرف ديال البريد وصافي انت انت اجازك فلان من مشرقي اجازك العالم الفلاني في الشرق واجازك العالم الفلاني في في الغرب ويقول ان الاجازه خصها خصها ان اللي زعما خصو يقرا وصحت الاجازته لكن ما معنى الرحله إذا كانت الاجازه صحيحه فلماذا العلماء يرحلون فلماذا الله سبحانه وتعالى يقول فلولا نفر هذه هي هذا اصلوا الرحله اصلوا الرحلة. أصل الرحله قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقه منهم طائبة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون وكان ابو ذر الهراوي رحمه الله تعالى جاور في مكه هو الهرو من هرات أي من فارس من ايران ولكنه جاور في مكة يحدث بصحيح البخاري فكانت الأفواج والوفود تاتيه من شرق الأرض ومن غربها من أجل سماع صحيح لإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه على أبي داري الهروي فغالب أو معظم رحلات المشارقة يعني تمر عبر هذا الطريق عبر طريق أبي داري الهروي ونسخته اشتراها حد أمراء المغرب حد أمراء المرابطين من بن ياسين اشترى أصله هذا الأصل الذي يحدث منه اشتراه من ابنه أبي عيسى يعني ولد ولد أبي دري النهروي ونقلها إلى المغرب شوف حرس المغرب العلماء ديالهم والأمراء ديالهم والعلماء ديالهم, ديالهم، والعام ديالهم حرصهم على اقتناء نسخة صحيح البخاري في ذلك الزمن ذلك الزمن ما كانش للمطبع الحجرية ولا لمطبع الحديثة والعصرية وما إلى ذلك إنما, إنما هناكاش إنما هناك أخطوط المكتوب الذي يكتبه المؤلف لنفسه ويحدث من خلاله فلما آل هذا الكتاب هذا الأصل العظيم الذي منه انتشرت نسخ وروايات البخاري لما آل إلى ولدي أبي درين الهروي. وذهب هذا المرابط الميمون بن ياسين إلى المشرق فاشترى منه هذه النسخة بزينتها ذهبا أي بوزنها ذهبا يعني اندر وأعز نسخة ينقلها إلى المغربي رحمهم الله تعالى جميعا إذن حدثنا أبو ذر الحافظ أبو ذر هذا كان توفي 400 و وكان ملك المذهب يعني من علماء المالكي من فقهاء المذهب المالكي ومن المحدثين في المذهب المالكي وهو في مكة بمعنى أن المذهب المالكي كان في مكة والمذهب المالكي كان في المدينة والمذهب المالكي كان في العراق والمذهب المالكي كان في الشام ما نقول شرها المذهب المالكي فقط عند غريب المغرب المغارب ما عرفش المذهب المالكي هو هو مذهب الأمة هو لأنه عالم المدينة كما يقول العلماء قال حدثنا أبو محمد الحموي الحموي هو السرخسي احد الرواة عن الليبر عن البخاري حدثنا ابراهيم بن خزيم الشاشي حدثنا عبد بن حميد حدثنا هاشم بن القاسم عن ابي جعفر عن الربيع بن انس عن عن الربيع عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى قام على رجل ورفع الاخرى يعني بشيء يبين لك السند ديال التأويل هذا التاويل لكلمه طه برجلك برجليك وجيب لك الحديث الذي يساند هذا التأويل ويساند هذا التفسير فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى فأنزل الله تعالى طاها أي طئ طأ الأرض يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الآية ولا خفأ بما في هذا كله من الاكرام وحسن المعاملة قل قد لا خفأ في بما في هذا كله من الكرام وحسن المعاملة أي حسن معاملة الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنك إذا كان إذا كنت تشفق على شخص ما فإنك تحاول أن لا أن لا تزعبه ولكنك إذا كنت تكرهه فإنك تحاول أن تزعبه ما استطعت وأن تنزل عليه بالمشاق بقدر ما تستطيع بينما الله سبحانه وتعالى لم يقصد بإنزال الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعبه بل لم يقصد من إنزال الشريعة نفسها أن يسعبنا بل إنما قصد الله عز وجل أن يرحمنا فنزول القرآن ونزول الشريعة هو رحمة لنا وإن كان في بعض المظاهر تظهر لك المشقة ويظهر لك التعب، كما في الصيام مثلا مع الجوع والعطاش وكما في الرحلة إلى الحج مع نوعين من المشقة ومع نوعين من الغربة ومع نوع من الانفاق، ولكن ذلك كله لازم أن يكون، إلا أن يكون رحمة من الله سبحانه وتعالى بنا، لأن الله سبحانه لا يكلف نفسه، لا يكلف نفسه إلا وسع، وهذا كله في في وسع، في وسع الإنسان. وإن جعلنا طاها من اسمائه صلى الله عليه وسلم كما قيل، أو جعلت قسمًا لحق الفصل بما قبله ومثل هذا من نمط الشفقة والمبرة. قال القاضي عبد إلا قلنا طهرم من أسمائه صلى الله عليه وسلم أو أن هذا طهه هي من الأقسام أي من الأحلاف التي حلف الله عز وجل بها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا يلحق بماذا؟ بالفصل السابق الذي تحدثنا فيه عن قسم الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم وقسمه سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم لأن أقسم به وأقسم وأقسم له كما رأينا قال إذا قلنا إنها من اسمائه صلى الله عليه وسلم فهينها تدخل في الفصل السابق وقد تحدثنا في ذلك الوقت عن معنى القسم به صلى الله عليه وسلم ومعنى القسم له صلى الله وسلم وإذا كانت بمعنى طأ الأرض فهينها تدخل في هذا السياق الذي يدخل في باب الشفقة والإكرام قوله تعالى فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فين في كان هذه في سوره الكهف معناه اي قاتل نفسك لذلك غضبا او غيظا او جزعا يعني تغضب عليهم او ياخذك الغيظ تجاههم او ياخذك الجزع والخوف عليهم لعلك لك باخ نفسك على اثارهم إن لم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف أي ستقتل نفسك بالأسف إن لم يؤمن إن لم يتبعوا هذا القرآن إن لم يأخذوا بهذا الحديث والمراد بالحديث الحديث هنا القرآن الكريم لم يأخذوا بهذا الحديث ولم يأخذوا بعلم بكلام الله عز وجل ولا بكلام رسول الله يصلى الله عليه وسلم فيأسف النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لأن الحجة التي يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي المشركين ويحاججهم بها هي القرآن الكريم فإذا أعرضوا عن القرآن الكريم فبماذا يهتدون كما يقول البصير رحمه الله عجبا للكفار زادوا ضلالا بالذي فيه للعقول اهتدأوا القرآن عجبا للكفار زادوا ضلالا بالقرآن الكريم الذي هو مصدر الهداية مصدر النور ومصدر المعرفة هم زادوا به ضلالا والعياذ بالله. فهذا الذي حدث في نفسي. النبي صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم يهمه هذا الأمر فواساه الله سبحانه وتعالى بقوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا حديث أسفا ومثله قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين في سورة الشعراء باخع بمعنى مهلكون يعني قد رسك باسفك وحزنك على هؤلاء الناس لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ثم قال تعالى ان شأن ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين يعني كما نزلت على بني اسرائيل كان الله سبحانه وتعالى يقول ان شأن ننزل إلى ابغينا غنزل عليهم واحد الايه واحد المعجزه تجعل اعناقهم خاضعه لله سبحانه وتعالى على سبيل الكره والإكرار وليس على سبيل يش وليس على سبيل القبول والاقتناع كما وقع لبني إسرائيل من اللي أعصوه وما بغوش مستلو ما دفع الله عز وجل به رفع الجبل فوقه فقال لهم إما أن تطيعوا وإما أن سقط عليكم الجبل فامنوا وسجدوا على خدودهم على شكي على خدودهم مش على جبههم لأن عين ترقب الجبل وعين إلى الأرض ما هذا ملنا. وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلط وظنوا أنه واقع بهم ظنوا يعني أيقنوا أن هذا الجبل واقع عليهم وساقط عليهم إلى محمد لك واحد حاجة يعني مخيفة يعني تكون فوق وبعد ذلك عناقهم خاضعه لهذا لهذه الايه ولهذا التهديد إن شاء ننزل عليه من السماء ايه فظلت معنى ظلت دامت ظل في النهار وبات في الليل من افعال هذه من, من الافعال الناقصه التي ترفع المبتدا وتنصب الخبر ظل يستعمل في النهار وبات يستعمل فيه في الليل ولكن إن لجت في سيق هذا العام هكذا فإنها تدل على الدوام تقوم في مقام دام دامت عناقهم خاضعة لله سبحانه وتعالى فظلت عناقهم لها خاضعين ومن هذا الباب قوله تعالى فاصدع بما تمر واعرض عن المشركين الجملة الأولى أن تنفذ ما أمرت به اصدع بأمر الله سبحانه وتعالى ادعوا الى الله عز وجل بالحكمه والموعظه الحسنه واعرض الجمله الثانيه واعرض عن المشركين تعرض عنهم لا يههمك امرهم فامر هدايتهم الى الله سبحانه وتعالى فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم سبحان الله بالمهتدين ولا بالمهديين ما معنى المهتدي لا. الذي سلك سبيل الهدايه الذي سلك سبيل الهدايه يهديه الله عز وجل لم مشى في طريق الهدايه واش الله سبحانه يهديه ولا ما يهديش أخذ اخذ بالاسباب المهتدي هو الذي سلك طريقه الهدايه فاذا سلك طريق الهدايه فإن الله عز وجل سيهديه كما قال الله عز وجل في ايات اخرى القران يفسر بعضه والذين اهتدوا زادهم هدى والذين اهتدوا اي سلكوا سبيل الهدايه زادهم هدى اي هداهم ووفقهم واتم عليهم كيف يكمل عليهم الله عز وجل لحرس الله سبحانه وتعالى كيف يكمل عليه ويعطيه الغله لتزوج الله سبحانه وتعالى كيف يكمل عليه ويعطيه الاولاد اللي مشاك يصلي وكيسول على الدين ديالو لا صفه عليهم عليه واللي بخير وعلى خير ولكن الذي لم يسلك سبيل الهدايه كيف يهتدي والذي لم يحرض كيف يحصد والذي لم يتزوج كيف يلد ا غبده من اتخاذ من اتخاذ أسباب اذا الله سبحانه وتعالى يهدي من أناب أي من رجع اليه من اتخذ سبيل الهدايه يهدي من اهتدى يزيد الذين اهتدوا هدى سبحانه سبحانه وتعالى اذا فسط بما تمر و عن المشركين الى قوله تعالى ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون الى اخره ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فاصبح نحن نعرف انك يصيبك الحرج ويصيبك الضيق والشدة من اجل انهم يكذبونك وانهم يكذبونك وأنهم يقولون إنك ساحر وإنك كذا وإنك كذا مما يقولونه وقال على فئه آية أخرى ولقد استهزئ برسلي من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاه نصرنا يعني هذه سنة سنة الله عز وجل في خلقه أن يطلب الإنسان من الله عز وجل أن يمسك عليه السنة الخلقية هذا أمر غير وارد غير وارد. لا بد ان يتقول الناس في الأنبياء وأن يتقوى الناس في الصالحين وان يتقول الناس في المصلحين وان يتقول الناس. إذا كنتين تمت بعها ما يقوله, هنا ولو. ها؟ جيت بني يقوله الناس بقدر درو له. ها تجيت من الجمع يقول الناس رأى هذا سيذ ما عرفنا كم كقص شيء حاجة في هذا في هذا العمل زينه ما كقص وجه الله؟ شكون لي قالك ما كقص وجه الله؟ اللي مشاب كي في كي في الجمع. شكون لي قالك ما كقص وجه الله عز وجل؟ لماذا أنت تفترى وتخ... وتختلق؟ من عندك الكذب إذا قلت لناس أيها الناس اتقوا الله يقول لا لا يقول اتقوا الله لأنه يريد لنا الخير يقول اتقوا الله لأنه كي يبغيش حاجة فراء كي يبغي يوصل لواحد الهدف من قال لك هذا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر فمن قال لك اتق الله فقد أحسن إليك فاتق الله عز وجل لقال لك اتق الله رهدك واحد الهدية ما أكبرها وما أعظمها أن تتقي الله سبحانه وتعال، وخليه هو، قالها عن قصد معينة، وقالها ابتغاء وجه الله، وقالها خليه هو، خليه الرسول، تخد ما قاله لك من الخير، ودع ما توسوس به نفسك من من الشر، ظن بالناس خيرا، ظن بالناس خيرا، إذن ولقد استهزأ برسول من قبلك، استهزأت الأقوام كلها برسله فلما ظهر الحق لمن ظهر له اتبعه ورجع إلى الصواب واهتدى ومن بقي على ضلله وعلى غوايته وعلى جهالته هلك والعياد بالله وكان من الخاسرين هكذا الأقوام كلها طائفة في الجنة وطائفة في النار والعياد بالله التي صدقت وامنت واتبعت في الجنة والتي كذبت واستهزأت في النار والعياد بالله إذن شوف أنت رأسك فين ستكون في أي طائفتين أنت هذا هو السؤال المطروح قال مكي يعني مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى من العلماء الكبار في الغرب الإسلامي قال سلاه تعالى بما ذكر وهون عليه ما يلقاه من المشركين سبحانه وتعالى سلاه صبره سلاه بمعنى صبره وهون عليه ما يلقاه من المشركين خفف عليه ما كان يسمعه تش عادي عادي جدا أن يشتمك الناس أن يسبك الناس ان يتقول فيك الناس أن ينال الناس من عرضك حتى من عرضك لم يسلم عرض النبي صلى الله عليه وسلم من تقولات المشركين واطراسهم واباطيلهم ولكن هذا عادي بالنسبه ل اولياء الله الصالحين عباد الله المخلصين الرسل فمن دونه الرسل والانبياء والصديقون والشهداء والصالحون انك كتقرا مثلا السيره ديال واحد الصالح في الكتب كتلقى واحد الشخصيه عظيمه جدا كبيره في مستوى عالي من الربانيه والورع والزهد والعلم والتقى إلى غير ذلك ولكن ملي كتقرا التاريخ ديالو في الحيات ديالو مع القوم ديالو كتلقى واحد إنسان يستاذ به الناس تحتقرونه يعادونه طردوه خرجوه من بيته ربما قتلوه يعني كثير لا يسلم لا يسلم من مثل هذه الأمور إلا القليل النادر من المخلصين لله سبحانه وتعالى هذه سنة الله عز وجل في خلقه فمن أودي في الله فليكن قدوته محمد صلى الله عليه وسلم فلتكن قدوته محمد صلى الله عليه وعلى أهله وسلم يقول شاء ما ليني قطع عن لا سير على الدرب ودعي الناس يقولون ما يشاءون ما يشاء ان يقولون سله سبحانه وتعالى بما ذكر وهون عليه ما يلقاه من المشركين وعلمه أن من تمادى على ذلك يحل به ما حل بمن قبله وعلمه أن من تمادى وأصر على الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المشركين فإنهم سيحل بهم ما حل بسابقهم بسلفهم من المعاندين المخالفين لأقوامه كما قال الله عز وجل في من اللي كيتذكر الأقوام، من اللي كيتذكر الأقوام الهالكة في سورة هود قال لقريش وما قوم لوط منكم ببعيد، وما قوم لوط منكم ببعيد، بما ما ما حل بقوم لوط هو قريب لكم، يقول علماء محلا وزمانا يعني في الزمن وفاش وفي المحل ما حل بهم ما كان قريب لهم. ديارة موت قريبة ديارة موت قريبة لجزيرة العرب بل هي في جزيرة العرب فما قوم علوت منكم ببعيد إما أن تهتدوا وإما أن تسركوا سبيل الهداية وإما أن يحل بكم ما حل ما حل بهم ما حل بقوم علوت حل بقوم هود وما حل بقوم شعيب وما حل بالأقوام السابقة فمنهم ونرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أغرقنا ومنهم خسفنا به الأرض ومنهم أغرقنا ومنهم من ومنهم خسفنا به الأرض يعني كل واحد صب الله عز وجل فليس ذلك ببعيد عن عن أي أمة من الأمم إذا ما أرادت أن تتبع رسولها ومثل هذه تسلية قوله تعالى وإن يكذبواك فقد كذبت رسول من قبلك يعني يضرب على مكان واحد ولقد استهزئ برسول من قبلك ثم قال له في آية اخرى وان يكذبك فقد كذبت رسول من قبلك ومن هذا قوله تعالى كذلك ما اتى الذين من قبله من رسول الا قالوا ساحر او مجنون كذلك اي مثل ما وقع لك وقع للاخرين وقع للانبياء السابقين ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو مجنون. ما جاء نبي من الأنبياء إلا وقال له قومه ساحر أو مجنون. إما أن يتهمه بالسحر وإما أن يتهمه بالجنون. وقد تكلمنا في ذلك ن سابقا. عزاه الله تعالى بما أخبر به عن الأمم السالفة ومقالتها لأنبيائهم قبله ومحنتهم بهم. يعني محنه الأنبياء بأقوامه. سبحانه وتعالى تعالى أنبياه بقومه. فيزداد النبي بذلك الامتحان صفاء ويزداد الهالكون باحتكاكهم بالنبي هلاكا والعياد بله النبي يزداد صفاء ويزداد نصاعة كما وقع في كثير من, من, من الأحداث في السيرة النبوية أن ناس مثلا يأتون إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم فيدا النبي صلى الله عليه وسلم يلقي عليه القبض ويرحمهم فيقول نشهد انك رسول الله نحن اعتدينا عليك وانت احسنت الينا كلما زادوا اعتداءا للنبي صلى الله عليه وسلم كلما زادوا عنادا للنبي صلى الله عليه وسلم الا وازداد النبي صلى الله عليه وسلم حلما عليهم وشفقه بهم ورحمه بهم فدل ذلك على مدى على نصاعته صلى الله عليه وسلم على انه صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني يحمله على ما يقول هواء النفس أه؟ والشهوة النفسية من أجل أن يبلغ مرادا معينا في هذه الدنيا إنما يحمله على ذلك أن يبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى وكل ما يلقاه في سبيل تبريغ دعوة الله عز وجل هين بنسبة إليه صلى الله عليه وسلم. كما جاء في دعاء الطائف إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي انا بس اسم لا يبالي بما يلقاه ما دام ذلك في سبيل مرضات الله عز وجل ما دام أن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختبره بهذا ومحصه فيزداد نصاعه ويزداد تمحيصا ويزداد معاندة وهلاكا وبارا والعياذ بالله ومحنتهم به به ومحنتهم أي الأنبياء بهم اي باقوامهم وسلاه بذلك عن محنته بمثله من كفر قريش عن محنتي النبي صلى الله عليه وسلم واختبار النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أي بمثل ما أودي الانبياء السابقون من كفار قريش وأنه ليس أول من لقي ذلك ليس النبي صلى الله عليه وسلم أول من اعترض الناس في طريقه بل هذه هي السبيل هذه هي السبيل وهذه هي الطريق التي فيها أشواك اللي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حوفة الجنة بالمكاري الجنة ليست, ليست طريقها ممهدا ومفروشا بالورود كما يقال ولكن طريقها محفوف ب الشهوات محفوظ بالمكاري أي بالأمور التي تكرهها النفوس وتستصعبها وتريد الابتعاد عنها وأن يعني تنكبها وأن تجدنبها فهذه طريق الانبياء عليهم الصلاه والسلام فاذا كنت تدعو إلى الله عز وجل فلا يهم أنك ما يقوله الناس ورعك ولا يهم أنك ما يقوله الناس في دعوتك وإنما الذي يهمك أن تكون دعوتك على اساسين يعني متينين الأساس الأول أن تكون على علم صحيح لا تدعو الناس إلى الجاهلية وإلى البدعه وإلى أمور يعني لا علاقة الشريعة. وان تكون وأن يكون قلبك في ذلك مخلصا لله سبحانه وتعالى أن العلم الصحيح والنية الصالحة لإخلاص فإذا بهذه الدعوة تسير وتبلغ بها مرادك من عند الله سبحانه وتعالى ثم طيب نفسه صلى الله عليه وسلم وأبان عذره بقوله تعالى فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فتولى عنهم أعرض عنهم إن لا يهمنك أن تلزمهم بأن يقولوا لا إله الا الله مرهم وادعهم ولكن إذا لم يقولها أعرض عنهم فما أنت بملوم لست الملوم إنما الملوم هم الملوم هم المعرضون عن عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عن كتاب الله وعن سلسلة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس النبي وليس الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فما أنت بملوم أي في أداء ما بلغت وإبلاغ ما حملته معنى إذا أبدتها فقد رفعت عن نفسك اللوم لا لوم عليك بعد التبرير اتبعوك أو لم, يتبعوك أو لم يتبعوك هذا شيء آخر ولكن الذي يهمك هو أن تبلغ وأن تؤدي وأن تنصح فإذا بلغت وأديت ونصحت هذه هي, هذه هي رسالتك وفعلا كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وأدى ونصح وأتى بلغه وأدأه صلى الله عليه وسلم ونصحته آتت كلها كل حين وهذا الخير الذي نحن فيه ما هو إلا من صمار جهاده صلى الله عليه وسلم بالكلمة جهاده صلى الله عليه وسلم باللسان صبره صلى الله عليه وسلم تحمله صلى الله عليه وسلم سهره صلى الله عليه وسلم أمه الثقيل الذي يحمله صلى الله عليه وسلم بين جنبي لهذه الأمة هو الذي بلغنا هذه النعم التي نتقلب فيها نعم الإيمان والإسلام والإحسان وما إلى ذلك ومثل قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا لا إله إلا واصبر لحكم ربك فإنك باعيننا يعني أن ما أنت فيه حكم الله فيك ما أنت فيه خطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم خصنا نستفد من هذا الخطاب ونستفد من هذا الدل ومن هذا المعنى ونعلم علم اليقين بأن ما يجري فينا هو حكم الله فينا الله أكبر وعند إذن إذا كان عندك هذا اليقين وهذا الإيمان فإنما يجري فيك إذا كان مكروها ترضى به لأنه حكم الله وإذا كان محبوبا ومرغوبا فيه، تشكر الله عز وجل لأنه حكم الله فتتقلب بين حكمين لله عز وجل بين حكم مكروه تختبر به وبين حكم مرغوب فيه تختبر به تحت فالاختبار بالنعمة كالاختبار بالمحنى الناس اللي في المحنى مساكن مبتلون ومختبرون الله سبحانه وتعالى يختبرهم وكذلك الناس اللي في في النعمة أيضا مختبرون أيضا في في ايضا في, في, في امتحان مع الله سبحانه وتعالى هل يشكرون أم يكفرون إذن فلنتخذ هذه الآية شعارا لنا في حياتنا ولنعلم علم اليقين ان ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا ولنصبر لحكم الله عز وجل فينا فإننا بأعين الله سبحانه وتعالى فإنك بأعيننا ما معنى فينك بأعيننا؟ أي فإنك غير خاف علينا نراك يعني رؤية واضحة لا غبار عليها لا يخفى علينا ما يجري عليك لا يخفى علينا ما يجري عليك فلا تظن أن الله سبحانه وتعالى خاف عليك أنك محتاج خاف عليك أنك ما عندكش الأولاد خاف عليه سبحانه وتعالى أنه ما عندك المال ما عندك الصحة ما عندك هو العالم وإنما الحالة التي أنت فيها هي حكمه وقضاءه وقدره فإن رضيت فلك العوض ما هو العوض الجنة وإن كفر فله العوض والعوض عوض عدم الرضا والعياذ بالله فإنك باعين أي صبر على أداهم فإنك بحيث نراك ونحفظك حيث نراك ونحفظك لأن المقصود بالعين هنا الحفظ فانك باعيننا اي فانك في حفظنا فانك في حفظنا سله تعالى بهذا في ايات كثيره من هذا المعنى يعني آيات كثيره في القران الكريم تبين للنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يامره بالصبر كما صبر اول العزم من الرسل يامره بالصبر لحكم الله سبحانه وتعالى ويخبره بانه ما تخفى عليه خافيه انه ما يعزب عليه مثقال ذره في السماء والارض وأنه يعلم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لقومه وما يقول القوم للرسول صلى الله عليه وسلم كل ذلك غير خافين عن الله سبحانه وتعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة أسأل الله سبحانه وتعالى أن نحيا عن بينة أن نحيا حياة إيمانية حياة صادقة حياة مخلصة فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى وأن نكون على المحجة البيضاء التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نسير عليه ان شاء الله سبحانه وآهل. حتى نلقاه على الحوض وهو صلى الله عليه وسلم فاريح بنا ومستبشرين بتكثير سواد الامه بنا ونساله سبحانه وتعالى أن يصلي عليه عدد ما كان وما يكون وما سيكون لو كان يكون إلى يوم القيامة سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب